رحيم وسعرت واذا الجنه اذلفت علمت نفس ما فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس الصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين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 لا اي شاء الله رب العالمين